شبهة <تضبط> الأستاذ محمد خليل الهراس التي أبطاها يوم الجمعة 27 فراية 1559 بمسجد الهضارة نحمده ونستعينه وهو لكل حمد أهل وهو على كل شيء قدير نحمده سبحانه وتعالى كما يحب ربنا وارضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره له الألوهية كلها فهو الذي تألهه القلوب تعظيما ومحبة وإجلالا ورغبة ورهبة وذلاً والسكانة وتوسلاً والسعانة لا إله لها غيره ولا معبود لها سواه وله الربوبية كلها فله الخلق وله الأمر يعطي ويمنع ويضر وينفع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه كما أثنى هو على نفسه ولا نطي ثناء عليه كما أثنى هو على نفسه وأصلي وأسلم وأبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قام بالعبودية الحقة لربه فكان أشرف الرسل وكان أفضل الأنبياء كملت عبوديته لله فكان أقرب الخلق إلى الله بعثه الله عز وجل رحمة منه للعالمين وهدى وبشرى للمؤمنين وجعله خاتم الرسل وأعطاه الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بعثه بين يدي الساعة مبشراً ونذيراً حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وجعل الهدى والفلاح والسعادة لمن أطاعه والتبعه اللهم طل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين اخترتهم لصحبته والذين قاموا على هذا الدين ومناء مخلصين يبلغون دعوته وينشرون رسالته حتى عم الأرض كلها نور الإسلام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 يعبدونني لا يشركون بي شيئا أما فيقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأمثال وسورة الأمثال صورةٌ مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدرٍ الكبرى حين اختلف المسلمون في قسمة الغنائم وتنازعوا أيهم أحق بها وأولى فنزلت سورة الأنفال تأمرهم أن يفوضوا الأمر فيها لله وللرسول وأن يستقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وأن لا يدعوا عامل الفرقة يدب بينهم وأن لا يحملهم شيطان الشهوة ولا طاغوت المادة على أن ينسوا هذه الوحدة الجامعة والرابطة التي ربطتهم وجعلتهم إخواناً في الله متحابين وأنصاراً متعاطفين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وعطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بالصفات التي يجب أن يكون عليها المؤمن الذي صدق في إيمانه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 ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بمن تن به عليهم من النصر في غزوة بد التي جعلها الله آية على صدق رسوله وعلى صحة الإسلام ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة تذكرهم بأنه استجاب لهم حين دعوه وتألوه النص وأنه وعذ رسوله إحدى الصائفتين إما العير وإما النفير وأنه أنزل معهم الملائكة في هذه الغزوة تثبت أقدامهم وتبشرهم بالنص وتتمئلهم وترغبهم في القتال وتحفهم عليه وأنه أنزل من السماء ماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشيطان وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام ثم أمرهم سبحانه وأرشدهم إلى ما يجب أن يكون عليه من صدق في اللقاء ورغبة في الموت والاستشهاد وأن لا تحدثهم نفوسهم بجبن ولا فرار يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولواهم الا اكبار ومن يولهم يومئذ جبر الا متحريف للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير ثم حذرهم الله سبحانه ان يغتروا بهذا النفس الذي حصل لهم وأن ينسبوه إلى أنفسهم فما كان إلا من عند الله سبحانه فهو الذي بيده النصر وبيده الهزمة وما كان لتلك الفئة القليلة من المسلمين في غزوة بد أن تنتصر على جحافل المشركين إلا بمشيئة الله وعومه ونصره وتأييده فَلَمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ثم بشرهم بأن أمر هذا الشرك إلى أفول ونهايته إلى انقضاء وزوال وأن هذا الشرك الذي كان يصول عليه ويجول في مكة بدأ بوادر ضعفه وابن حلاله الله سيذهب كيده شيئا فشيئا ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ثم أمرهم أن يطيعوا الله ورسوله وأن يسمعوا لما أمرهم الله ورسوله وأن لا يتولوا عنه وهم يسمعون فيكونون كهذه الدواب إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ثم أمرهم الله تبارك وتعالى أن يستجيبوا لله وأن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لما يحييهم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 فلا تولي ولا إعراب ولا استكبار ولكن خضوع وطاعة وانقياذ وقبول ورضا بكل ما يأمر الله به ورسوله وإن الحياة الحقة الحياة النافعة التي ينتفع بها صاحبها والتي يدرك بها أنه حي وأن فيه حياة ليست حياة هذا البدن تلك الحياة التي يشاركك فيها أخس البهائن وأرذل الحيوانات ولكن الحياة الحقة الحياة النافعة الحياة التي يطيب بها قلب صاحبها ويطمئن لها ويشعر أنه حي موجود لا أنه هالك معدوم هذه الحياة هي التي تكون لمن يستجيب لله ولرسوله فكل من استجاب لله واستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حي حي القلب حي الروح حي الضمير حي الشعور هو حي تلك الحياة الصادقة الحقيقية التي لا يعتورها موت ولا فناء فإنها حياة الخلود والبقاء هؤلاء يتجيبون لله ولرسوله هم أحياء وإن ماتت أبزالهم وهؤلاء الذين يعرضون عن الله ورسوله هم أموات وإن كانوا أحياء إن هؤلاء الذين يسمعون عن الله ويعقلون ما قال الله وما قال رسوله قد اشتروا الحياة الطيبة الهانئة الباقية الدائمة بثمن قدموه وهو رضاؤهم عن الله عز وجل وطاعتهم لله سبحانه وتعالى لا يعرضون ولا ينكسون ولا يتلونون ولا يتغيرون فهذه أيها الإخوة هي الحياة الحقيقية هي الحياة التي تضمن لصاحبها كل خير وكل سعادة عند الله تبارك وتعالى حيث يحيا في جنة الحيوان التي هي الدار الباقية الدائمة وإن الناس من هذه الحياة مختلفون كل الاختلاف فإن هذه الحياة الطيبة لا تكون إلا لمن استجاب لله ولرسوله وتكون بحسب هذه الاستجابة وبحسب ما قدم من سمع وطاعة فمن كملت استجابته لله وللرسول فقد كملت له هذه الحياة ومن ضعفت استجابته لله وللرسول فقد ضعفت فيه هذه الحياة وهذه الحياه التي تضمنها تلك الاستجابه لله وللرسول لن تكمل ابدا ولن تقوى ابدا الا اذا سمع المسلم كل ما امره الله به عز وجل في كتابه وكل ما امره به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فإن هذه الأوامر التي أمرنا الله بها والتي أمر بها رسوله هي عناصر تلك الحياة وهي سر قوتها, قوتها فمن قام بهذه الأوامر كاملة غير منقوصة فقد قريت فيه هذه الحياة ومن نقص شيئا منها فقد نقص منه ومن حياته بقدر ما نقص من طاعته لله ورسوله فالواجب إذن أن نسمع ما قال الله وأن نسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعانا لما يحينا وإنك لن تستطيع الاتجابة لله وللرسول وأنت لا تنظر فيما قال الله ولا فيما قال الرسول إن شرط هذه الاستجابة أن تتمع عن الله وأن تتمع عن رسول الله وأن تأكل وتفهم وأن تتدبر معاني كلام ربك ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأما هؤلاء المخذولون المحجوبون الذين لا يأكلون عن الله وليفهمون مراد الله من كلامه والذين يستقصرون عقولهم وأفهامهم أن تأخذ أحكام الدين وأوامره ووصياه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى ما ألف الناس وإلى ما قال الناس وإلى ما رأى الناس فيأخذون دينهم من هذه الكتب التي لا تحوي إلا كلاما فارغا وإلا ضلالا مبينا والتي اختلف فيها أصحابها وتناقبوا واضطربوا كيف تلتمس الهدى من هذا الظلام كيف تلتمس الشفاء من هذا المرض إذا أردت شفاء لنفسك وحياةً لقلبك وطفاءً لروحك فارجع إلى ربك وتفهم ما قاله لك وما أمرك به وما شرعه لك فإنه كلمك أيها المسلم بلسان عربي مبين لا عوج فيه ولا التداء بل العوج والالتواه في كلام غيرك وإنما كلام ربك وكلام رسول ربك أوضح وأبلا وأظهر وأشفى من كل قول ومن كل كلام هؤلاء الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم راهوا يجولون في هذه المهام ويقرؤون هذه الضلالات يلتمسون فيها الهدى ويلتمسون فيها الشفاء فلا يرجعون إلا بالحيرة تملأ قلوبهم وإلا بالضلال يكاد يمزق أحشاءهم ولو أنهم اتفتوا كتاب ربهم ولو أنهم أخذوا عن ربهم وعقلوا وفهموا عن ربهم وعن رسول ربهم وفهموا مراد الله عز وجل من كلامه وفهموا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه واستقوا أحكام دينهم من هذين النبعين الصافيين الذين لا ينضبان أبدا والذين لا يتغيران أبدا والذين لا يثنيان أبدا لو أنهم رجعوا إلى هذا الأصل الأصيل من كتاب ومن سنة لوجدوا الهدى من كل حيرة ولا وجد الشفاء من كل مرض ولا وجد الدواء من كل عله ولكنهم راه يتمذهبون بمذهب هذا ومذهب ذاك وما مذهب هذا وذاك الا اقوال راها والتنبطات لتنبطها بعقلهم وبما عندهم من علم تنهى لنا ولا لقد تنبط لنفسه فما لنا لا نستنبط لأنفسنا إن هؤلاء الذين يشيعون هذه المذهب ويجرون وراها ويقدمون كلام أئمتها على كلام الله ورسوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله أعرضوا واستكبروا وقالوا حسبنا ما وجدنا في هذه الكتب فإن أشياخنا وأئمتنا كانوا أعلم منا وأفهم فلا يمكن أن يكونوا قد ضلوا ولا أن يكونوا قد أخطأوا فادعوا لهم العصمة وأخذوا عنهم دينهم فكيف يقال إن هؤلاء قد استجابوا لله والرسول إنهم لم يستجبوا لله ولا لرسوله ولكنهم استجابوا لمن قلدهم وأطاعهم وعملوا بكلامهم وآرائهم بغير فهمهم ولا معرفة ولا دليل ولا برهان هؤلاء أصحاب المذاهب من الفقهاء الذين يمدوا على هذه المذاهب المعروفة وهؤلاء المتكلمون أرباب المقالات الباطلة والنظريات الكاذبة من الأشعرية وغير الأشعرية الذين جروا على ما قاله لهم هؤلاء وأخذوه قضايا مسلمة يعارضون بها كلام الله ويعارضون بها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يدعي بعضهم جهلا وكفرا أن القرآن والسنة ليس فيهما علم وأن بلالتهما ظنية لا تفيد اليقين وأن العلم هو مرتأته عقولهم المريضة وأفهامهم استقيمة ألا بئس ما يقولون ألا بئس ما أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون نعم إن هؤلاء لم يستجيبوا لله ولا لرسوله ولهذا ماتت قلوبهم وانتمثت بطائرهم الله عز وجل على قلوبهم حجبا لا يفهمون عنه ولا يعقلون عنه لأنهم أعرضوا فكان جزاء هذا الإعراض منهم أنصرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون إنهم لا يسمعون من القرآن إلا ترنما وإلا تغنع وإلا أصوات يجهر بها القارئ يتلذذون يتلذذون بتلك الأوقاع وبتلك النورة التي تخرج من فمن القارئ ولكنهم لا يغسون بما يسمعون من معنى ولا يسهمون لهذه الآيات غرضا ولا مرما ولا يعقلون عن الله تبارك وتعالى سم بطم عمي فهم لا يعقلون وإذا تليت عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها, وفيها ما في كتاب الله عز وجل من الهدى والشفاة وفيها الحكمة وفيها النور وفيها العثمة من الضلال والنجات من الهوى إذا سمعوا هذه الأحاديث سمعوها تبركا بها سمعوها للتبرك فقط ليتبركوا بتلاوة هذه الأحاديث ولكنهم لا ينظرون إلى محتوته من معالي رائقة وأخلاق كريمة وإرشادات رحيمة وشرائع عادلة مستقيمة أراد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ما أجمل الله في كتابه وأن يوضحه للناس عملا وتطبيقا كما أمر به كتاب الله عز وجل فإنه هو المبين عن الله والمبلغ إلى الناس مراد الله من كلامه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إن من أراد أن يحيى حياة العزة وحياة القوة وحياة لاستقامة إن من أراد أن يحيى هذه الحياة الطيبة التي يشعر بها أنه حي وأنه موصول بالحياة وأنه لا ميت ولا هالك فليقرأ كتاب الله يحيى به قلبه ويشرق به ضميره ويشرح له صدره وليقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة تدبر وإمعانٍ وفقه لا هذرمة ولا قراءة عابرة كما تقرأ الصحب وكما تقرأ المجلات ولكن يجب الوقوف عند كل آلة من كتاب الله تبارك وتعالى نسأل عن معناها وعما أراده الله منها ونقف عند كل جملة من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم نتدبر معناها ونعرفه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فمن تفع بما في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إلا من مارث الكتاب والسنة عقلاً وتفهماً وتدبراً وتفهماً وفتح على هذا النور حتى أشرقت في قلبه أنوار الكتاب والسنة فاستغنى بهما عن غيره فسار في حياته على هدى الرب واحياه الله من الظلمات واحياه الله من الموت الذي كان فيه بالجهل والظلام والكفر والعمى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كنلته في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون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 فأحيوا قلوبكم بماعي الحياة بهذا بهذا العبير بهذا النمير الصير الذي يفيض عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحيا قلوبكم وتزهر وتربو وتنبت بإذن الله ثمرا شهيا من كل زوج بهيج تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أعمالاً صالحة وأخلاقاً كريمة ورضاً واتقامة تنبت هذا النبات الطيب لأنها شجرة طيبة سقيت بماء طيب برب الله مثلاً شجرة طيبة ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أيها الإخوة إن القلوب لها حياة وللأبدان حياة وإن حياة القلوب أعز وأرفع أسمى من حياة الأبدان فيا أيها المجتهد في حياة بدنه وفي المحافظة على بدنه وفي جلب الغذاء والقوت والملبس لبدنه يخشى عليه العطب ويخشى عليه التلف والهلاك هل لا تزودت لروحك أيضاً وهل لا تزودت لقلبك ما به غذائه وما به إيقوته وما به حفظه وحياتك فرضى أن تعيش لبدلك خاصة فتكون كهذه الأنعام التي لا تعرف إلا ما تأكل وتشرب لا بل يجب أن ترتاب لقلبك أن ترتاد لقلبك مرعا طيبا ونباتا حسنا وأكلا شهيلا وغذاء طيبا ولن تجد هذا الغذاء الذي به شفاء والذي به حياتك والذي به قوتك والذي به رجولتك والذي به إنسانيتك والذي به تكون كريما على نفسك وكريما على الناس وكريما على الله عز وجل لم تجد هذا الغذاء الطيب الشهيد إلا في كتاب الله وإلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلى الكتاب وإلى السنة أيها الإخوة ندرسهما ونتدبرهما ونحيا بهما ونحيا لهما ونكون معهما دائما ولو كره المعرضون ولو كره المجرمون الذين هجروا كتاب الله واتخذوه وراءهم ظهرية هجروا تحكيمه والتحاكم إليه هجروا تذبّره هجروا تفهمه وعقله هجروا الاستشفاء والتداوية به وما كان وما أنزله الله إلا شفاءً وما أنزله الله إلا طبًا وعلاجًا لأدواء القلوب وأمراض النفوس إلى الكتاب والسنة أيها الإخوة فإن فيهم الحياة الرئيدة وإن معهم العريش الهنيء الطيب حتى ولو باقت بنا سبل هذه الحياة حتى ولو ألمت بنا كل مصائب هذه الحياة حتى ولو كنا من هذه الحياة في سجون ومعتقلات حتى ولو كنا من هذه الحياة في فقر مدكع وضر مجع فإننا سنعيش في بستان كتاب الله وفي روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنعيش منهما في فسحة سنعيش منهما في حياة فسيحة الأرجاء ويبت الأكناف لا يشبهها إلا نعيم الأخرة الذي أعزه الله عز وجل لمن استجاب له ولرسوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة أيها الإخوة كانت أعز ما تكون وكانت أقوى ما تكون حين كانت تستجيب لله وحين كانت تستجيب لرسول الله إذا دعاها لما يحييها إذا دعاها لما في حياتها بياثها الحق لهذه الحياه الماجنه العابره لهذه الحياه الماديه الفاتنه لهذه الحياه الزائله الفاني ولكنهم كانوا يدعوها لحياه ابقى واخلد كانوا يدعوها لحياه العزه والكرامه لحياه المجد لحياه القوه حين كانت تستجيب لله وتستجيب لرسول كانت اعظم ما تكون وكانت اقوى ما تكون فلما فتنا الشيطان عن حياتها ولما صدها عن سبيل ربها ولما صرفها عن هذا المعين الطيب الذي كانت تستقيم منه رئيا وتأتخذ منه غذاء وصدها إلى هذه المياه وصرفها إلى هذه المياه الآسنة والآبار الآجنة المتغيرة فشربت منها وعلت ففسدت قلوبها وعكولت أرواحها وانصرفت عن كتاب ربها وصارت غساءا كغساء السيل لا يخيف عدوا ولا يسر صديقا بل صارت حالها إلى ما هي عليه الآن من تشتب وفرقة وتفاضل وبيعة وتفريق وخيبة رجاء وانحلال وفساد إلى فجور وفسق وإباحية وإلحاب فتح عليها الشيطان كل باب من أبواب الشبهات وفتح عليها كل باب من أبواب الشهوات وكلما فتح لها باب شبه ولجب وكلما فتح عليها باب شهوة ولجب فلم تطرق بابا من هذه الأبواب وصدت عن باب الله الذي يدعوها إليه داع الله عز وجل في قلوبها والذي يدعو إليه كتاب الله ويدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أعظم هذه الخيبة وما أشد هذا الخسران إذا كانت هذه الأمة تريد لنفسها الحياة وإذا كانت تريد لنفسها القوة فالتصل نفسها بالله نفسها بالله والترجع إلى حظيرة دين الله والتلتمث الهدى والشفاء في كتاب الله فلا إقامة المصامع تشفيها ولا هذه القوة المادية التي تسعى إليها تقويها ولا هذه التنظيمات التي تشرعها لتنظم بها أحوالها تنفعها أو تغني عنها شيئا ما دامت بعيدة عن كتاب الله تبارك وتعالى ففيه القوة وفيه الشفاء وفيه المجد وفيه النظام وفيه الحركة وفيه الحياة وفيه العزة وفيه كل ما تبغيه أمة تبغي لنفسها المجد والسيادة والكرامة والقوة هذا هو الذي يجب على هذه الأمة أن تنظر فيه وأن تتدبره قبل أن يأتيها عذاب الله عز وجل وقبل أن ينزل بها غضب الله الذي توعد به كل من أعرض عن أن يستجيب لله أو يستجيب لرسول الله وَاعْلَمُوا الله اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ هذا هو الوعيد أيها الإخوة هذا هو الوعيد الشديد الذي توعد الله به كل من أعرض عن ذكره وكل من حاد عن سبيله وكل من نكب عن صراطه فوعده بأنه سيحول بينه وبين قلبه فإذا فما هذا العبد في إعراضه عن الله عز وجل وقفر وتهاول في الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله على قلبه وصرفه عن تلك الاتجابة فلا يستطيعها أبدا حتى ولو حاولها الف مرة ومرة فقد حال الله بينه وبين قلبه فاحذروا أيها الإخوة من التمادي في الإعراض ومن التقصير والتهاول في أن تستجيبوا لله وللرسول بل أسرعوا إلى ذلك وأقبلوا عليه طائعين منقابين مزينين لحكم الله وحكم رسوله قبل أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم فتشتهون ذلك فلا تجدونه أبدا إن الله هو مالك القلوب ومقلبها وقلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فإن وجد من هذه القلوب طواعية وانتيابا وإذعانا ومصارعة إلى الامتثال والخضوع والطار لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتح هذه القلوب على الخير كله وأحياها بهذه الاستجابة أحسن الحياة وأصيبها وإذا وجد من هذه القلوب غفلة وإعراباً وإباءاً واستكباراً وتسافلاً وتقصيراً في الاستجابة لأمره أو لأمر رسوله ضرب على هذه القلوب حجابة ضرب عليها الحجاب فلا تستطيع بعد ذلك الاتجابة أبدا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاتقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يبقهون فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذه الآية أيها الإخوة أشد وعيدا مما قبلها إنه لا يكفي أن تستجيبوا لله وللرسول حتى تأمنوا جدنة وحتى تسلموا منها لأن الله عز وجل يتوعد الأمة كلها إن لم تستجيب جبيهها لله وللرسول فسيضربها بفتنة عمياء تدعوا الحليم حيران واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كما جاء في الحديث إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب إنها الفتنة تقع فتدعو الحليم حيران إنها الفتنة التي تقع حين تختلف الأمة وحين يعرف المستجبون لله وللرسول عمن عطوا وتمردوا وأعرضوا فيتركونهم في تنادهم وفي غفلتهم بلا تحذير ولا إنذار فتنزل الفتنة وتعم الأمة كلها فالواجب علينا لكي نسلم من هذه الفتنة الشعواء التي يتوعدنا كتاب الله عز وجل بها أن نعذر إلى الله عز وجل كل الإعذاء وأن نبلغ دعوة الله التي اعتمننا عليها والتي ولا فقرأ قولوا اختارنا الله عز وجل لها تصديقا لوعد رسوله لنموره رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على امر الله لا يضرهم على من خ... لا يضرهم من خالف حتى ياتي امر الله لاننا أيها الاخوه نكون هذه الفئه المنكره لا هلنا ايها نكون هذه الطائفه الذي رضي الله أن تحمل هذه الامانه وان تبلغها إلى العالمين فلا تقصر ايها الاخوه ولا تواني ولا كسل ولا فطور بلِّغوا دعوة الله إلى عباد الله في كل مكان وفي كل بلد حذروا وأنذروا وأبشروا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسهار المسلمين من كل ذنب هذا والصلاة والسلام على رسول الله الذي آتاه الله جوامع الكلمة وبعثه إلى جميع الأمم من عرب وعجم وجعل رسالته رحمة للعالمين وآتاه كتابا فصله على علم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين أما بعد فيا أيها الإخوة إن هاتين الآيتين من كتاب الله عز وجل بد أن نجعلهما شعارا لنا ودستورا في هذه الحياة يضيء لنا السبيل ويضير لنا الطريق فإن الطريق صعبة وإن المهمة شاقة وإن السفر بعيد وإن الزاد قليل وإن الراحلة كليلة وقد ذهب إلى ربه من كنا نعول بعد الله عز وجل عليه ذلك الذي كان جبلا شامخا وطودا عظيما يصد عنكم عادية الأعداء ويدفع بقوة علمه وغزارته عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يجب أيها الإخوة أن نهلك أسا وجزعا وأن لا يفت في عبدنا ضعف ولا رهن فإن الموت فضاء مقدور وأجل مكتوف لا معذى عنه ولا مهرب وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خيرا من شيخنا الذي مات فما رهنا ولا ضعف ولا استكانوا ولا ناموا عما ألقي عليهم من تبعات ومسؤوليات بل قاموا بها حق القيامة وأدوها تبليغا وإنذارا ودعوة للناس جميعا وحربا وجهادا في سبيل الله عز وجل حتى فتحوا أخطار المعمور وحتى وصلت جيوشهم إلى حدود الصين وإلى قلب فرنسا كل ذلك بما عيد الله في قلوبهم من إيمان وحكمة كل ذلك بفهمهم في كتاب الله وفهمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وجدت منهم القلوب الواعية الفاهمة وأكبت هذه القلوب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله استطاعت أن تجد فيهما كل شفاء وكل هدى وكل وكل قوة وكل مجل فعلنا أيها الإخوة أن نسير كما سر وأن ننهجه وأن نختفي آثاره في تحكيم كتاب الله عز وجل في كل ما تنازعنا فيه نرده إلى الله وإلى الرسول كما أمرنا الله تبارك وتعالى ولقد قرأت هذا اليوم في إحدى الجرائب خبرا يقول إن لغنة تتجتمع في مكتب الأستاذ محمود عبداللطيف ولا ولا أعرف من هذا محمود عبداللطيف أن لغنة من كبار رجال الدين والقانون والاقتصار تتجتمع في مكتب الاخ محمود عبداللطيف لتبحث في الاحكام الجينية التي تتناسب مع النظريات العلمية الحديثة والتي لم يتكلم الفقهاء السابقون فيها ولم يجدوا لها حكما فيما بين أيديهم من الكتب كتب المذاهب ولا إما وأما هذه اللبنة فتختار أيصر المذاهب سهولة فتختار أيصر المذاهب سهولة في هذه الأحكام التي يحتاجها المسلمون في هذه العصور الحديدة حتى تتناسب مع حاجات العصر ومطالب العفر ولس لي أن أعترض على تأليف هذه اللجنة فنحن أحوذ ما نكون إلى مثل هذه اللجانة ولكني أعترض على المنهج أو الطريقة التي ارتبطها اللجنة لنفسها في البحر وارتبطها لنفسها في استنباط الأحكام إن هذه اللجنة تقول إنها تترجع إلى كتب المذاهب لتأخذ بأيسرها أحكاماً مما يتلاحم وحاجات العصر ومما يتفق ومطالب العصر ولم تؤدري ما معنى أيسرها حتى ولو كان بلا دليل تأخذ من المذاهب أيسرها حتى ولو خالف هذا الأيسر والأسحل كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أليس هناك شيء من حراء؟ للقوية تجتمع من كبار رجال الدين والقانون والاستثار تقول إنها ستنظر في المدهد لتأخذ بأرسلها مما يتطلبه العصر ومما نحتاج إليه من الأحكام التي تناسب حياتنا وعصرنا هذا والله أمر يقضي منه العجب لقد كان أولى بدلا من أن يضل ويتيه بين أرجاء هذه الكتب وبين صفحاتها وكثورها فقد كان أولا به مؤجدر أن يرجعوا إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه فسأجدون فيها ولا شك كل ما أحتاجون له من أحكاب وتحدث للناس أقضيه بقدر ما أحدثه من الفجود نعم تأجدون في كتاب الله وفي سنة رسوله كل ما يتطلبه العصر بل فيه ما أوفى مما يتصلبه العقل بل فيه ما أوفى وأكمل مما سيجدونه في هذه الكتب التي سيختارون منها الأيسر والأسهل لا أيها الإخوة لا بل يجب الرجوع إلى مصبر الدين إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين في أنكم تريدون أحكاما دينية لا أحكاما شيطانية إن الأحكام الدينية التي تنسب إلى دين الله لا تأخذ من هنا ولا من هنا ولكنها تأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما وراء ذلك فليس بشرع ولا دين وإنما هو شرع الهرى وإنما هو دين الشيطان والعجب أن يقولوا نختار الأيسر والأسهل العجب من هؤلاء أنهم يريدون أن يجروا دين الله جرًا إلى حياتهم بدلا من أن يجروا حياتهم إلى دين الله فهل نعكزت الآية؟ بذل من نقول للناس ارجعوا إلى كتاب الله وتطبقوا معاملاتكم وأعمالكم وسلوككم وحياسكم تطبقوه على الكتاب الله وسنة رسوله نذهب نهل فنتكلف أحكاما لتصابق هذا الناس ومعاملات الناس لماذا نكلف أنفسنا هذا الشفط لماذا إن إما, إما أن نستطيع أن نرجع بالناس إلى حظيرة الكتاب والسنة وإما أن نتركهم وما يعملون مما يخالف دين الله ويخالف كتاب الله وصنة رسوله أما أن نحاول تبرير أعمال الناس ونحاول تبرير أغلاق الناس ونحاول تبرير هذه الأخطاء التي يقع فيها الناس بتلمس أحكام لها من كتب المذاهب وكتب العمة فهذا مما لا يرضى به مسلم يغار على دينه وعلى كتاب ربه وقرأتوا خبرا آخر أدهى وأعجب من هذا الخبر أن لبنة موقرة لبنة من كبار رجال الأزهر والأوقات والإرشاد والصحة أولفت تعرفون لماذا أولفت أيها الأخوة أولفت للنهوض بالموالب للنهوض بالموالب سبحانك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما على هؤلاء تؤلف لجنة من كبار رجال الأزهر ومن كبار وزارة الأوقات ومن عدة وزارات لا تكون هذه اللجنة كلمة الحق ولا لتقول هذه اللجنة إن الموالد ببعث لا أصل لها في دين الله عز وجل ولكن لتقول إن هذه الموالد شرعة يجب أن تبقى وديننا يجب أن يتبه ولكن يجب النهوض به نعم إنهم توافل وتوافل على أن هذه الموالد يجب, يجب أن تبقى وما جروا أحد منهم أن يقول كلمة الحق وهي أن هذه الموالد عارم في جبين الأمة وعارم في جبين الإسلام وموائد للشيطان يعبث بها ويبعب بعقول بني آدم ما جروا أحد منهم على أن يقول هذه الكلمة ولكنهم رعوا فقط أن ينهضوا بالموالد فما هي طريقة النهوض بالموالد كل ما رعوه من وسائل النهوض بهذه الموالد أنهم سيحضرون على الموالدين ومن يذهبون إلى الموالد أن يتخذوا من المساجد دورا للأكل والشرب والنوم ويجب عليهم أن يكونوا بعيدا عن المساجد إذا أكلوا أو شرموا أينب هذا هو كل ما رأته اللجنة المؤكرة للنهوض بالموايب وأما ما وراء ذلك فهو من أحسن الأشياء عند اللجنة ومن أصيابها أليس هناك ذكر يقف فيه الناس حلقات يذكرون الله لا يجب أن لا نتعرض لهذه الأذكار ولا لهذه الحركات البهلوانية يجب أن لا نتعرض لهذه الأضرحة التي يدخلها الناس والتي تتساقط على أعصابها كرامات الناس وتوحيد الله ودين الإسلام هذه المقامات والأضرحة يجب أن تبقى مفتوحة لزائريها ولمن يلتمسون البركة فيها ولمن يلتمسون الهدى والشفاة عندها هذه لم تتعرض لها اللجنة المؤقتة ولم تتعرض إلا لتوظيف المتاجد ممن يأكلون ويشربون ويلهون هذا هو كله ما استطاعت هذه اللجنة أن تفعله ونحن نقول لهم بكل صراحة وبكل جرأة إن دين الله إن دين الله لا مجاملة فيه ولا محاباة لي ولا محاباة فيه فإن كنتم تريدون هذه الموالد لدنياكم فأنتم أعلموا بشعون دنياكم وأن إن كنتم تريدونها دينا يتبع وإن كنتم تزعمون عنها من دين الله فنحن نقول لكم إن هذه الموالب أضر على دين الله من كل فتبة وأضر على دين الله من كل ما دخل في دين الله من بدع ومستعدفات فإن كنتم تريدون لهذا الدين أو تريدون بهذا الدين خيرا فامنعوا هذه الموالد واستأصلوا شأفتها ولا تقطعوا الزنب وتبقوا الرأس إن كنتم صادقين فاقطعوا الرأس والذنب جميعا ولا تبقوا لهذه البدعة أصلا ولا تبقوا لها أفرة اللهم وفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات كالسميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريض إلا عفيته اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك سبحانك لا نفتي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اقتن لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اللقين ما تعوين به علينا مصائب الدنيا اللهم اجمعنا على طاعتك اللهم اجمعنا على طاعتك اللهم وفقنا في دينك اللهم اصرف قلوبنا الى طاعتك اللهم وفقنا في كتابك وفي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم ربنا وفقنا ولقوانا للذين سبقونا فينا ولا تجعل